قُلْ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قُولُوا إِنَّنَا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ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 وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَذَرُوا إِلَى اللَّهِ إّي لَكُم مِنهُ نَذِر مُبين وَل تَجَعلُ مَ اللهَّهِ إلَهَن آخر إِي لَكُم مِنهُ نَذِر النُبين